اُولَئِكَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمين لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانة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 إنسان يومئذ أين المفار؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان وعلى نفسه بصير. بل الإنسان سَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِّرَ لَا تُحَرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَّلَ بِهِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّهُمْ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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق كلا لقت التراقي وقيل من راقق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالس المساق إلى ربك يوم يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان احسب الإنسان أيه اترك سدا أحسب الإنسان أيه اترك سدا ألم يكن ضفة من من يمنع ثم وكان علقة فخلق فسوام فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى